على أنفسنا كي نرى ربنا جل وعلا منا ما ما يكسبنا رضاه ويشد أجرنا في نشر التوحيد والسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حررا بعد عصر هذا اليوم حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة السابعة وعشر دقائق و وعشر دقائق نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري